فاعلون والذي فاذا كانت تغاورا ذلك انه خلق اخر فخلقنا خالا عظاما، المضغ تعظما فان لحم 119. فتبارك الله أحسن الخالق What? لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 118. وشجرة تخرج من طور سيناء كنبت بالدن وصف موسوعه <تصفيق> وشجرة ولقد جاءتكم منها فلا تظنون تقوم الذين 111. أريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء What? 121. في اشتركوا <تصفيق> Dit <middels> وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذ I <laughs> Dank بل لا يسرون إن الذين هم من خشية رب Laten we niet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 114. وللجوا في طويانهم يعمرون 115. ولقد أخذناهم بالعذاب فما the uh -huh. ZANG يقولون لله قل أفلا تذكرون قل من السماء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يقول 119. فأنا قل من بيد ذي ملكوت كل شيء بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما الله من 121. الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 122. 117. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن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 Ah But al سيرون أنفسهم في جهنم خالدون. 119. فلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا in لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد